私、um. たちはこの辺りを見ていきたいと思 م ます。 فإذا ه موسوعه قيام ي أ ش ر النابلسي أ ر ض ب و ر ر ب ه ووضع ا ك ت وجيء ب ا ن ن و ا للعلوم ش ه ه الاسلاميه 私たちのお父さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母さんは、私たちのお母 أ ل م يأتيكم ر س و ن ع ل ي ك م ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ウォシーフォンラディーッまなた。 أ ه و ا ب ه ا وقال له ع موسوعه ا النابلسي ي وترى ل ا ا ئ ك ح ن من ح و للعلوم ا ر ش ي س ب ن ب ح د ربهم وبضي بينهم الاسلاميه ح ق ل